تقوم وتقلبك في التاجدين إنه هو السميع العليم هل أنذئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاون ألم تر أنت أنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتقروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أن يموتوا